بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Alleden die aan het Gijb geloven en de Salaten plegen en van wat ons geven ze genieten. Alleden die aan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 Waminen, zij mij, ik kuduw, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, Vier kloven hem, maar zo verder hem Allah merda, en ze hebben Ala, انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما آمن وَإِذَا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا إِلَى شياطينهم قالوا خَلَوْا معكم شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 Methaluhum ke methalile, dit tempotenerum, methaluum, elba, et me haulemhu, ze hebben Allah hubi noorri, hem. فهم لا يرجعون أَمْ كصيب من السَّمَاءِ فِيهِ ظلمات وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم يَجْعَلُونَ فِي آذانهم.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 وَلَمَّا شاء اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي Sterker EN dan kunnen we niet meer terugkeren naar het volk de من السماء ماء فأخرج به من الفمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب نزلنا على عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوش هذاكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 wij hebben een leeftijd, een kerk, kerk, een ...in het midden de jaren van het jaar van het jaar van het van van Weer het niet omdat we het niet hebben de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 als je een wagon na 7000 watt, waar heb je een koud lichaai in Ali? En dat in de wereld. zijn Sterker nog, dan ik het de dag van de dag we gaan verder met de toekomst van مَا إِنَّهُمْ قَالُوا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى زوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 التي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي بما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 Welke muzolaten wij toezeggen, wij مع wij wij الناس wij وتنسون wij wij wij الكتاب wij wij وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخاشعين الَّذِينَ يظنون أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصر.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 فاتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقومه يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بارئكم فَتُوبُوا إِلَى أَنفُسَكُمْ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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فَأَنزَلْنَا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين wij zijn gul,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 وَإِذَا أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما, خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 fijg alnaa nakan li ma wa ma qal wa ma ughra t li almuttakin musa li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 we gaan verder met de toekomst van de toekomst. We gaan verder ik kan juweil, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, رَطْلَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَذْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ثُم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 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض خلا بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثون بما فتح الله عليكم قالوا احدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا, وبالوالدين إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 وتقولون انفسكم وتخرجون تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 الانه لله على الكافرين بس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله ضيا ان انزل الله من فضله. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من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 ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين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 قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان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 جبريل فإنّه نزلهم على قلبك بإذن الله مصدقا لما, مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وما we En dat is het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 we gaan het Maar het is niet in het voeren.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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يردونكم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كفارا حسدا من مِنْ بَعْدِ من بعد ما تبين عِنْدِ الحق مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللَّهِ أن يُذْكَرَ فِيهَا اسمه وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك مَا كَانَ لَهُمْ أن يدخلون.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 بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى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 wat dan kun je omelden, je ziet, je ziet, je ziet, je بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جعلنا البيت مَثَابَةً للناس وَأَمْنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطول.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 قَالَ ومن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عذاب النار وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا in de kerk de kerk van de kerk van de kerk van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 الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلها واحدا ونحن له مسلمون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 Qul bal millat ويعقوب والأسباط وما أوتي, وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 لكم. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا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 en لله il والمغرب يهدي من يشاء maijax, صراط مستقيم وكذلك جعلناكم mustakir. Wakavali لتكونوا شهداء kum,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 قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ شطر شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطره. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عما يعملون يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تبعوا تَبِعُوا وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إذن لا من أظلمين، الذين آتينه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم لا الحق وهم يعلمون.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 إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات ويزكيكم ويعلمكم الكتاب, والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون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 لا تشعرون، ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك يطوب عليهم وأنا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها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 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمَنُوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراه العذاب وتقطعت بهم الاسباب Wakodad en na de سكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأبركم بالسوء والفحشاء وأنسان Samen met degene die zich bezig houdt, zoals degene die zich شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاءا ونداءا صم بكم ومن فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون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 ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطودهم إلا النار ولا يكلمهم, الله يوم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Olaik aladin shtrawu alalaat bil huda wal alghab bil maufrah, fma acbarhum alanaw. Zalik bainallah nazzal al صدق الله العظيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب en de المال na حبه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب, وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآت الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أَلِيمٌ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون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 in Allah afgelopen jaren zitten we in een aw in een stad Fala een in een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 Wauw, de levine een miskin. Vementeer, toch, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, dat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 Women kennen er niet in, maar ze ferien, ze ferien, ze ferien, ze ferien, ze ferien, ze ferien, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم hun libaselken en jullie libaselken. Almachtige Allah, dat jullie niet te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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم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 إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله Fmen kan min cum marigd en obeh alam min raeshe, fafidiet المتع بالعمرة إلى الحج فما من الهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 is al je kunt jonaan ant beten, verblijven met Rabbek. Vandaag verblijven met harfaten. Verzeker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 Wanenmeyi, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus,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 Women en zijmei,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 hij zullen الا ان dan الله في zal من الغمام والملائكه van الامر والى en de meesters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 Wauw, als je naar de machine kijkt, dan zie je dat je naar de machine kijkt, dan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 Am hasib tum antedukul al-jannat wa lam ma yatqum mafalul al-ladzina khalu min qabilikum mashthum al-ba'as wa al-dharra wa al-zidu hatta yaqul al-rasul wa al-ladzina amanu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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم Wase, en tu hibbuxe, en uwe, en uwe, en uwe, en en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 إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركين ولو أعجبتكم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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن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 فَإِنْ فاؤوا فَإِنَّ الله غفور رحيم وَإِنْ عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قروء ولا يحل lehunna, ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. Walahun mislugde hij, walahijn bilme aruf, walahijn rijger, walahijn daarroge, walahwa zitun hakim. Appalahkummerwatad, faimse kumbi me aruf in eurtes rijghumbi, hssad. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا ما حدود الله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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بكل شيء عليم وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف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 wel wanneer tu jord, nee, u, nee, u, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, والدته بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعون أولادكم فلا تناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعمدون بصير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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من قطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، ولكن لا سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقده hijatka, حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم Laat geen achtingsverhaal kunnen zijn. En dan kan de minister niet anders zijn. En dan kan de minister وَإِن طلقتموهن من قَبْلِ أَن تمسوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً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 fijzaam in te verzweren. Allah, kmaallemakum, maallemtakoonu, taalmon. Waarvan zij niet in de handen van en zij Fein hoorogene, fein legione, haalai, kumfime, fein, fuzi hinnemim maqruf, wallah wazizun hakin, wallah il-mutolla koti meteaum bil-maqruf, haakonnaal il-muttakik. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون فلم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين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 ولو شاء الله ما مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر Wees jij de afgelopen jaren niet. Allah jij de afgelopen jaren niet. Wees jij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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب Famayyakfur bil taqot, wa'yu'umm bil Allah, faqad istamsak bil Wallahu semiyun alib. Allahu aliul ladin amanu والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذين الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأموت قال إبراهيم فإن الله يأتي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 وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين لهم قال اعلم ان الله على كل شيء قدير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 Aarom, معروف wa خير من arom, يتبعها arom, والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله, كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة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 ايا ود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار مرات وأصابه الكبر وله ذريعة ضعفاء وله ذريعة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Kawālik yubayn Allāhu laka al-āyāt lā al-kum t ma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 Wanneer je een de من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي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 niet is er voor je een weg, maar Allah leidt die die wensen. Wat je verdient, is وما تنفقوا من خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ لا تظلمون للفقراء الذين وَمَا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي التعفف اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أغنياء مِنَ التعفف.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 Vrouwen, een vrouw, een vrouw, een vrouw, een vrouw, een vrouw, een vrouw, يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أَثِيمٍ إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزَّكَاةَ لهم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإن تبتم فلكم رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون wat en ze Ja, بين إلى أجل مسمى فكتبو وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يحب كاتب أي يكتب كما علمه الله.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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاطرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها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 والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه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 Gفرانك ربنا واليك المصيب لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا نسينا Rabbana, walet, ahmila laina, insrong kame, haamel te walet, min mijn, Rabbana, Rombane en te me uilen, neef, zo